الروحا كل شيء في حياتنا في حياته الخالد في حياه المخلصين في حياه الكنيسه لانه موضوع الروح هو كل الموضوع اا موضوع, موضوع كبير لا اعتقد ان احنا هنغطيه لو قعدنا نتكلم عليه سنه كامله لكل امانه مش هنعرف, مش هنعرف احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في الاعذار التي قدمها بعض الخدام فاكرين الناس اللي فاكرة كانت حاضرة معنا وكنا قدمنا امثلة على هؤلاء الخدام بيموسة وكيف قدم عذرا و جدعون وكيف قدم عذرا وبعض الخدام الان نريد ان نرجع لنرى كيف بدأ بعض الخدام ايضا خدمتهم من خلال عمل روح الله في حياتنا حاضر يا سورة برعوني نبذكر المحاضرة احنا مفروض نكون بدأنا من ساعة ونصف فممكن المرة القادمة نبدأ قبل ساعة ونصف من الوقت يعني. بقدر ان نحاول ربي دينا ناما هداية الرب يسوع المسيح وهذه هي يعني اي قاعدة كتابية الرب الاله يغير القلب الرب الاله يغير القلب وهنا نتكلم عن عمل روح الله في الخدام فالروح القدس يغير قلب الخادم مش مجرد في رأس ولو سمحه انا عاوز ان هذا نركز مش نركز آآ آآ عقليا أنا عاوز عقليا وزجنيا وقلبيا وروحيا الكيام كله لأنه هذا موضوع برضو حيكون مهم وتابع لي المرة الثادقة إذن الرب آآ آآ الإله هو الذي يغير قلب الخالد إذا كان الاعتذارات اللي إحنا سمعناها لفظوء الثادق كيف أن بعض القدام اعتذروا إلا أنه الرب يسوع يعطي قلبا جديدا قلبا قويا ان كان الخادم يعاني من الضعف يعاني من الخوف يعاني من الفشل الى اخره الرب يعطي القلب الجديد شاركوني زي كل مرة بالايات على سيكس لو سمحت وصمويل الاول من اضحاح العاشر نشوف الاية الاولى والاية تتعة صمويل الاول من العاشر الآية واحد والآية تسعة يقول الوحي الالهي قلت حينت الدهن وصف على رقصه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على مراثه رثيثا بعد مجار الخوار في الآية تسعة وكان عندما أذار كتفه ليذهب أي شود من عند طمويل ان الله اعطاه قلبا اخر واتت جميع هذه الايات في ذلك اليوم اعطى الرف قلب اخر قلب جديد وحينما نقول قلب اخر مش معناها يعني فتح صدره كده وشال القلب وحط قلب جديد لا ولكن غير طبيعة هذا القلب بعد ان كان قلبا قاسيا لا يتعامل مع السيد الرب الرب اعطاه قلبا اخر قلب جديد لكن من اين اتى هذا القلب الجديد من التكريب فاخذ صمويل قنينة الدهن وصفى على رأسه وقبله وقال لأن... ليس لان الروح قد مسحك المسحة المقدسة وهنا المسحة عمل روح الله في كل الكتاب المقدس المسحة هي عمل روح الله الروح القدس في حياة الناس لقد اعطاه قلبا اعثر لا يعطى على الروح امر يا اخوان ولذلك الوحي الالهي يقول فيه السيد الرب يا ابني اعطني راسك ولتلاحظ عيناك طرقي صح الايه كده يا ابني اعطيه جيبك فلوسك ولتلاحظ عيناك طرقي صح الايه كده قال له ايه قلبه يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي القلب اريد ان اصنع فيك قلبا جديدا من خلال مسحتي من خلال عمل روحي فيك مش من خلال انك ذكي مش من خلال انك انت تتفهم بسرعة لا اللي هيصنع قلب جديد هو انا سيد الرب الاله بروح القدوس العامل فيكم عشان كده الكتاب المقدس يقول لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجمود لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بايه بروحي قال رب الجمود وفي المذنور الخمسين المعروف الذي يمثل لنا توبة داود النبي نسمع داود النبي يقول قلبا نقيا قلبا نقية اخلص فيها يا الله خلقة جديدة خلقة جديدة عشان كده هو كل كله قد صار جديدا الامور الاولى قد مضت الكتاب يقول لاننا نحن عملهم مخلوقين في المسيح يتوع لاعمال جديدة قد الله تقعدها لكي ينسلق فيها والدور دلوقتي علينا احنا مين حابب يعطي القلب كله مش القلب بس لا القلب كله كل القلب للسيد مين اللي حابب كلا من الذي يحب ان يعطي كل القلب للسيد الرب فيشكله كما يريد وكما يرى ان ذلك يتناسب مع مجده مع امتداد ملكوته مع خيرك الابدي الرب لن يشكل قلبك بصورة ضدت لا حينما نعطي القلب للرب يشكل هذا القلب وفق ما يكون الخير الكامل لك في هذه الحياة وفي الحياة الابدية كما قرأنا الآن في سفر سمويل قرأنا في الوحي الإلهي أن الرب أعطاه قلبا آخر وكان حينما أدار عندما أدار كتفه ليذهب من عند سمويل أن الله أعطاه قلبا آخر يعني قلبا آخر يعني قلب له فكر جديد قلب له طموحات جديدة قل له قضية جديدة إيه هي قضيتك؟ عايز كل واحد فيكم دلوقتي وإحنا قاعدين كده يفكر معايا إيه هي القضية اللي شغلك دلوقتي؟ جاوب على نفسك جاوب في ذهنك ما هي القضية أكبر قضية في حياتك تشغلك؟ ما هي هذه القضية؟ حينما يأخذ الرب هذا القلب يغير هذا القلب إلى قلب آخر له فكر جديد له عمل جديد له طموحات جديدة له قضية جديدة يهتم بها إذن أعطى الرب شاول قلبا جديدا والرب يعطيك أنت أيضا قلبا جديدا ننتقل إلى شخصية أخرى حتى نعرف أن المسحة لها دور والمسحة عمل روح الله حطونا كده صمويل الأول 16-13 صمويل الأول 16-13 ونقرأ معا لكي نتعذى بالكلمة الحية يقول الوحي الإلهي فأخذ سمويل قرن الدهن ونسحه في وسط إخوته وحلى روح الرب على داود من ذلك اليوم فصائدا حينما موسح داود نقرأ هذه العبارة الخالبة العبارة العجيبة العبارة التي هي أثماً من كل آلئ وكنوز الدنيا التي لا تعادلها منح أخرى نقرأ هذه العبارة وحلى روح الرب على داود من ذلك اليوم فطاعداً ما الذي حدث؟ حدث أمر جديد أن شاول خصص للخدمة وأن داود خصص أيضاً للخدمة فكرة التكريس التخصيص التقديس أننا مخصصين مقدسين مكرسين للسيد الرب حل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصعبا أكيد كل واحد فينا يشتاق أن تقال عنه عبارات مثل هذه العبارات لكن عزيزي المبارك بالثقة وبالإيمان هذه العبارات عاشها كل واحد فينا مش مستنين حد يقول لنا ثق تماما أنك حينما تتقدم إلى السيد الرب فالسيد الرب يفعل معك تماما هذه الأمور بل أعظم كما حل على داود وكما أعطى شاو القلب جديد يعطيك أيضا وقد أعطاك أنت أيضا قلب جديد وحل فيك وأنت مولود ولادة جديدة أنت لست من هذا العالم ولا ابن لهذا العالم أنت ابن الملك الملوك ورب الأرباب السيد الرب دعونا نمجد السيد الرب دعونا نمجد هذا الإله الذي يحول حياتنا قد ولدنا في العالم ولكنه يلدنا للسماء نحن نولد في هذا العالم ونولد لهذا العالم ولكن المسيح يلدنا للمجد الأبدي اللي واثق من الموضوع ده يكتب لي سبعة اللي فاهم الجزئية دي إنه مولود للخلود يكتب لي سبعة اللي فاهم وواثق إنه مولود للخلود مع المسيح في السماء مع أننا ولدنا في هذا العالم مع أننا ولدنا لهذا العالم الاثنين الاثنين يا أخوة المسيح يلدنا ولادة جديدة للخلود معه في المجد الأبدي فنحن نحن في المسيح خليقة جديدة وذل أشياء العقيقة قد مضت هو ذل كل قد صار جديدا لقد أعطى الرب قلب جديد لشاول والآن في مسحة داود حلى روح الرب على داود من ذلك اليوم فطاعدا ونحن الذين آمنا بالمسيح آمنا واعتمدنا حلى فينا روح المسيح من تلك اللحظة وإلى الأبد لن يفارقك روح الله عزيزي لن يفارقك روح الله أخت المباركة على الاطلاق. هذا ختم سماوي عمل إلهي روح الله القدوس يحيا في كل واحد فينا المجد لك يا سيد المجد لك يا من غيرت حياتنا يا من بدلت ظلمتنا إلى نور وجهك العجيب يا من غيرت حياتنا الميتة إلى الحياة الأبدية في شخصك لقد أعطيتنا قلبا جديدا إذن لا تنظر إلى حالتك عزيزي أختي ولكن انظر إلى عمل الله الله القادر على كل شيء القادر أن يصنع فينا دائما أشياء جديدة وأشياء ممجدة مباركة ولكن هنا لي وقفة أريد أن أقف عندها ونحن نتكلم عن عمل روح الله في الخدام من خلال المسحة المقدسة لا أحد يفتح أي لنك يا أخوة لو سمحت الخادم أحبة الرب ليس مجرد ناقل للمعلومات تاني الحتة دي الخادم ليس مجرد ناقل للمعلومات ما عليك سمحوني أن أكرر هذه الجملة مرة ثالثة الخادم ليس مجرد ناقل للمعلومات يعني الخادم مش هو اللي بيقرأ اكتاب عشان يجي يقوله مش اللي بيقرأ معلومة عشان اجي اردده واقوله لا الخادم لا يقدم معلومة وانما الخادم يقدم في كل كلامه شخص المسيح نحن نقدم شخصا ولا نقدم مجرد تعليم نحن نقدم شخص اسمه المسيح مخلص العالم ولا نقدم مجرد معلومات عن هذا المسيح إنها نقطة حاسمة في حياة الخدام وحتى يتحقق فينا هذا الأمر فلا نقدم مجرد معلومات وإنما نقدم المسيح له كل المجز علينا أن نختبر هذا المسيح علينا أن نتزوق طعمه كم هو طيب ولذيذ أن تكون بيننا وبينه الشركة علاقة حية أن نكون ننتمي إلى هذا الإله وبالتالي نستطيع أن نقدم للآخرين أنتوا عارفين المثل اللي كلنا عارفينه كلنا عارفينه لا يمكن انه شخص يقول لك شفت المكان الفلاني تقول له او تعرف فلان اذا قلت نعم يقول لك هل رأيته لا يبقى انت ما تعرفوش تعرفو ازاي ده انت ممكن تشوف الشخص مرة واثنين وبعد كده ما تكونش بتعرفه العاقل بيقول لها انا عشان اعرف لازم احتك بيه واعيش معاه فترة عشان اعرف الشخص ده عشان اقدر اقولك هو مين لكن واحد شفته سلمت عليه ابدأ بعرفه ابدأ شفته ماشي معرفتي معرفة نظرية لكن لا اعرف معرفة حقيقية ده اذا كان كلامنا عن بعضينا فكيف بالاكثر عن شخص المسيح الذي نتكلم عنه للاخرين مرة كنت أقرأ لأحد القديسين رجال الله وقرأت هذه العبارة الرائعة فقال شيء رائع هل أنا عندي صوت يا أخوه عندي صوت طيب شيء رائع إنك تتكلم مع الناس عن الله شيء رائع أنك تتكلم مع الناس عن الله زي ما نتكلم مع بعض عن المسيح ولكن الأروع أن تتكلم مع الله عن الناس الأروع أن تتكلم مع الله عن الناس وتركع وتصلي وتقول لهم من أجل فلان ومن أجل فلان ومن أجل الكنيسة الفلانية ومن أجل البلد الفلاني ومن أجل الحرب في تلك الأماكن وإلى آخره فأنت تحكي مع صديق وحبيب وأب وإله تحكي معه عن الآخرين دي العلاقة هنا تقدر تتكلم زمان كان بيسأل سؤال على إحدى القنوات الفضائية من هو يسوع بالنسبة لك وأنا سمعت إجابات كثيرة جدا وكنت دائم مش عارف هل أنت فاهمين قصدي ولا لا من هو يسوع بالنسبة لك نعم من هو المسيح بالنسبة لك كنت أقول أن هذا أصعب سؤال وأسهل سؤال أسهل سؤال انك انت تقدر تقول عنه اب وحبيب وصديق وهو الدم الذي يجري في عروقي هو كل افكاري وحياتي واشتياقاتي قل كما تريد سؤال سهل لكن الصعوبة إنه كل اللي قلناه مش كافي كل اللي احنا بالوقت قلناه واللي ممكن تقوله سنة الصعوبة أن كل هذا ماهيش ما دي اللي جوايا اللي عايز أقول عنها في كلام تاني لا توجد لغة تعبر عنه فاللغة عاجزة عن أن أجد فيها الكلمات التي أقول من هو المسيح بالنسبة لي ولذلك فهو صعب صعب لعجز اللغة لعجز المفردات سهل لأني أستطيع أن أقول فيه الكثير فإذن ليه أنا وقفت عند الحتة دي يا أخوة وقفت عند الحتة دي علشان المسيح الذي نقدم للعالم لا نقدم معلومات عن المسيح ولكننا نقدم أل في حياة الناس حينما نقدم يغير حياة الناس المعلومة لا تغير شخص المعلومة لا تغير أحد لكن المسيح يغير واليوم نحن نرى بأمهات عيوننا كيف أن المسيح يغير كل يوم قلوب الملايين حول العالم إنه المسيح الحي كل الجدال وكل النقاش اللي انتم شايفينه محسوم محسوم بالواقع محسوم بالواقع الذي نراه لماذا يتغير هؤلاء ما هي هذه القدرة العجيبة التي تغير الناس إنها قدرة المسيح فإذن المسيح له كل المجد ليس مجرد معلومة ولكنه شخص ولهذا أحبائي من تسمعوني الآن دعونا ندخل إلى العمق لنختبر المسيح لنعرف المسيح لنستطيع أن نقدمه للآخرين نستطيع أن نقدم المسيح للآخرين حينما نعرفه حينما يحيا فينا إذن نحتاج إلى عمل نحتاج أن نعرف كلمة الرب والرب الإله عالج هذا الأمر مع خدام كسر الرب الإله عالج هذا الأمر مع خدام كسر تعالوا نشوف مع بعض في سفر حسقيال حطونا كذا الآيات الأصحاح الثالث الآيات من اثنين لأربعة الرؤية التي رآها حسقيال ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج الدرج يعني الكتاب الدرج يعني الكتاب ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج وقال لي يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه فأكلته فصار في سميك العسل حلاوة فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي المجد لك يا رب المجد لك يا رب يعني عاوز تتكلم بكلامي كل كلامي كله اشبع بي كل كلامي اشبع بكلامي عشان انا هو الكلمة فحينما تتكلم اكون انا الكلمة المرسلة من خلالك اشكرك يا رب اشكرك يا سيد الكلام واضح كان يمكن أن يقول لحقيال خلاص روح اتكلم لا جعل حقيال يرى هذه الرؤية أن الرب معطيه كتاب وعليه قبل أن يتكلم بالكلمة أن يأكل كلمة الرب وحينما يأكل كلمة الرب تفيض منه على الآخرين دعوني أعاتب بعض الأحباء الموجودين معنا انا لا أعرف انا لا أعرف أسماء ولكني أدرك كما تدركون جميعكم أن هناك تقصير في علاقتنا مع الكتاب المقدس إذا انا مغطئ قلوا لي أنت غلط وأنا ما عنديش مشكلة أنا أفرح لو أنا غلط في الحتة دي أنا أكون أسعد إنسان في الدنيا لكن عندنا مشكلة يا إخوة عندينا طق... كيف نستطيع أن نتكلم عن الكلمة ونحن لا نأكل الكلمة الرب الإله قال لحققها الكل كل هذا الدرج عشان تروح تتكلم أحيانا عايزين نتكلم من غير مناكل مش هينفع ممكن تتكلم كويس وتتكلم حلو لكن هيكون كلامك إلي أنت يدخل إلى العقل ويظل في العقل لا ينتقل إلى القلب والمشاعر ولا يغير حياة الناس نحن نريد أن ننتقل خطوة جديدة أن ندخل إلى العمق ونلقي الشباك لكي ما يكون الصيد كثير ووفير لا نريد أن نظل نتصيب أو نصطاد في المياه الضحلة السمك اللي هيجي لك هناك إما سمك صغير وإما سمك ميت جرف التيار المياه الضحرة ليست فيها سمك للصيد الوفير علاقتنا بالكتاب علاقة فضحية ضعيفة إذن لكيما نقدم الكلمة لكيما يؤثر فينا عمل الله وروح الله لابد أن تكون لنا علاقة حية مع الكتاب المقدس الموضوع بسيط لأن المسيح قال آآ آآ إذا أكلتم جسد ابن الإنسان وشربتم دمه يكون لكم حياة فيكم فكيف تكون لنا حياة بدون أكل شخص المسيح والكتاب المقدس يقول عن المسيح أنه الكلمة اللوغس فإن كان المسيح هو الكلمة ونريد أن نقدم المسيح الكلمة للآخرين علينا أن نأكل المسيح الكلمة أعتقد كلنا حابين نشارك, نشارك حسقيال صح؟ مين اللي حابب يشارك حسقيال في أنه أكل الكلمة؟ كلنا انا عن نفسي أحب أشارك حسقيال طب ايه رأيك الموضوع بسيط جدا الموضوع فيه متناول يد الجميع الموضوع انه الكتاب موجود معنا الكتاب موجود معنا كل هذا الكتاب كنت مرة اسمع لأحد العابرين اللي عرفه المسيح وبعدين والحقيقة الموضوع ده تكرر يعني انا سمعته من عابرين كسر يعني بصراحة يعني انه لما بدأ يقرأ هو نفسه لأنه بيقرأ كلام زي الشهد لأول مرة يقرأ مثل هذا الكلام كلام عسل هل عسل دي من عندي أبدا هو قرأناها الآن فأكلته فصار في ثني كالعسل حلاوة بيظهر الليل كله هو مش واخد باله انه الوقت عدى والنوم راح وهو عما ليقرأ في الكتاب الجديد اللي بين يديه ايه الكلام ده ايه الكلام الرائع ده ناس نفسه فكان في فمه كالعتل حلاوة إن الكلام ده بدل ما احنا سيبين الكتاب المقدس في البيت في ناس دلوقتي بتلهث بتلهث علشان تلاقي صفحة من الكتاب المقدس بتلهس عشان تلاقي صفحة في الكتاب المقدس أنا قلتلك عن شخص كان بيبشر في مكان ما في دولة إسلامية مش هذكر اسمها وبعدين في واحد من الناس اللي هناك آمن بالمسيح قال له طيب الدين كتاب مقدس ما عندوش غير الكتاب اللي في ايده بلد ما فيهاش نت يعني بلد ما فيهاش نت عشان يقول له نزل الصائد ده ولا افتح الكتاب المقدس من اللينك الفلان ما فيش تعرف عمل ايه أنا, انا بصراحة بنحني لهذا الخادم مع اني لا اعرفه ولم اراه في حياتي ولكني انحني لهذا الخادم رح أطع أربع خمس سطحات من, من الإنجيل والدهالف قال له خلي دول معك إقراطيهم لأن كلمة الله حية أطع الأربع خمس صفحات الأولى من إنجيل متى والدهالف فالأخ في اختباره بيقول إيه هتسمعوا الاختبار ده بالمناسبة هتسمعوا الاختبار ده بالنعمة المسيح فالأخ في اختباره بيقول أنا حفظت, حفظت الورق ده ما عنديش غيره ثلاث أربع سنين عمال يقرأ بس في الكلام ده حفظه شبع منه طبعا من تدبير الله ان الصفحات الأولى دي فيها ايه؟ الموعظة على الجبل ففي جزء من الموعظة على الجبل معاه <تصفيق> فأنا اتبسطت جدا من الخادم اللي عمل كده لأننا لا نعبد الورق لا نعبد الحبر لا نعبد الحرف فإن كان الحرف سيحي نفس لا مشكلة على الإطلاق فأدالوا من الورق بتاع الإنجيل أطعوا سابوا معاه وغيرت هذه الوريقات حياة انسان ليس لأنها مجرد ورق ولكن لأنها كلمة هنا رأينا حسقيال النبي كيف أنه أكل كلام الرب لكن تفتكروا هل بث حسقيال اللي حصل معا كذا أبدا حطونا كذا ارمياء خمستاشر ستاشر ارمياء خمستاشر ستاشر ونقرأ هذه الآيات الرائعة ارمياء النبي اللي كان الأسبوع اللي فات بيعتذر في الموضوع بتاعنا وبيقول أنا ولد اللي كانوا معانا والرب يقول له لا تقل إني ولد فقال وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود وجد كلامك فأكلت النتيجة فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود يعني اول ما وجد الكلام وجد كلامك أكلته فإحنا احنا عاوزين نأكل الكلام ده نريد أن نأكل كلمة الرب نريد أن نأكلها ونجتر هذه الكلمة عارفين يعني نجتر الكلام يعني بعد ما نأكل الكلام نجتر الكلام فنعيد فنحيا به نعيد هذا الكلام نحياه يكون سلوك في حياتنا بعض الحيوانات لما تأكل الطعام ويعود كده الثور مثلا تلاقيه بيعيد الطعام غير المهضوم ويهضم بصورة جيدة يعيد أكله وطحنه من جديد فاحنا بعد ما ناكل الكلمة نعيد هذه الكلمة في ذهننا ونتأمل فيها وندخل في بحار جديدة بحار الكلمة التي بلا حدود من الذي قال أن الكلمة بلا حدود في الكتاب المقدس المرنم قال لكل منتهى رأيت حدا أما وصيات فواسعة جدا أما وصيات فواسعة جدا ليس لها حدود إنها كلمة الرب رأيت حدا أما وصياتك فواسعة جدا مزمور 119 96 حطونا الآية بي مزمور 119 96 لكل كمال رأيت حدا أما وصيتك فواسعة جدا يعني كل الكمال اللي شافه في حياته ليه حدود ليه حدود لكن وصية الرب مش شايف لها حدود واسعة واسعة جدا اعتقد الكلام واضح جدا عن كلمة الرب الان اذا ارمياء النبي ايضا اختبر ذات الاختبار الذي اختبره حقيال حتى يتكلم لا بد ان يأكل الكلمة اللوغوس حتى يستطيع ان يخبر الاخرين عن السيد الرب مين كمان شارك هؤلاء الناس يحنى الحبيب تعالوا نشوف مع بعض يحنى الحبيب حطونا الايات دي من سفر الرؤية عشرة حطونا الايات دي لو سمحت سفر الرؤية عشرة الآيات 9 إلى 11 لما بنشوف القديس يحنم موجود بعدين شاف ملاك الرب فذهبت إلى الملاك قائلا له أعطني السفرة الصغير فقال لي خذه وكله خذوا كلوا يعني فسيجعل جوفك مرا ولكنه في ثمك يكون حلوا كالعسل فأخذت السفرة من الصغير من يد الملاك وأكلته فكان في ثمك وبعدما أكلته صار جوفي مرا فقال لي يجب أنك تتنبأه أيضا على شعوب وأمم وألسنا وملوك كثيرين نفس الاختبار نفس الاختبار يا من لك اشتياقات أن تخدم الرب أتكلم مع نفسي وأتكلم مع من له اشتياق أن يخدم الرب وأتكلم مع إخوة المباركين الخدام وأقول لكيما ما نخدم السيد الرب ونقول كلمة الرب يجب أن نأكل الكلمة أولا نعم ما معنى مرا في جوفي مر يعني لازم يطلع من جوفي خلاص أنا كلته بس مش هيعد جوه مش هيعد جوه أتمتع به أنا بس مر يبقى لازم يخرج يخرج للآخرين لأنه طالما هو في جوفي فقط لا أستطيع إني كخادم أنا لا أتكلم عن نفسي كخادم لا تستطيع أن تمسك كلمة الرب وقرأناه عن إرمياء افتحوا معايا إرمياء عشرين ونشوف إزاي معرفش يخبل كلمة جواه انا اردد لكم الموضوع ده قبل كده نقرى مرتان في ارمية عشرين بيقول نقرى من الآية نقرى من الآية سبعة لتسعة قد اقنعتني يا رب فاقتنعته والححت علي فغلبت صرت للضحك كل النهار كل واحد استهزأ بي لأني كلما تكلمت صرخت ناديت ظلم واغتصاب اسمعوا الكلام لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرى كل النهار فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه فكان في قلبي كنار محرقة كان في جوفه مر نار نار فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي فمللت من الامساك ولم استطع ما يعرفش المختبر الذي اختبر كلمة الرب الذي امتلأ من كلمة الرب لا استطيع ان يمسك الكلام في داخله لان جوفه مر جوف مر يعني لازم يخرج هذا الكم من الجرعة التي اخذها الجرعة الروحية يفيض بها على الاخرين وصلتك يا استاذ ضمير حيث نفس الاختبار هو ذات الاختبار الذي وارمياء ايضا نجده في العهد الجديد مع القديس يوحنا فالكلام واضح جدا عشان كده في المزمور 119 بيقول له خأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك بيخبي كلام الرب في قلبه مش بيخبيه يعني ما بيدهوش للناس يعني بيحافظ عليه بيخبيه بيحمين لكي لا يخطئ إلى الرب فكان في قلبي كنار محرقة محرقة مللت من الامساك لم أستطع لم يستطع أن أنه يوقف كلمة الرب دعونا ننتقل إلى خطوة أخرى خطوة اخرى وانا حابد انكم تركزوا معايا في الجزئية دي بص يا اخوة احنا ماشيين بالتدريج او بالتدرج الاسبوع الفات تكلمنا عن ناس طبيعيين جاهم الرب بخدمة ورفضوا اعتذروا صح اللي كانوا معانا الاسبوع الفات شفنا ازاي ده بيعتذر وده بيعتذر وكيف المستيد الرب قال له لا انا هكون معك ودلوقتي بننتقل الى انه ازاي الرب اداهم الكلمة لكن ليس الكلمة فقط الرب مش بتديك بس الكلمة لو الرب بعثك تاني حاول الكلمة دي لو الرب بعثك لخدمة تاني لو الرب بعثك لخدمة هيديلك كل احتياجات هذه الخدمة تعالوا نشوف كلام ده في الكتاب المقدس يعني الرب مش هيدي لك الكلمة يقول لك خلاص أنا هسيبك كذا لوحدك لا أنا هديتك الخدمة دي أنا هرعاك في كل الخدمة في كل ظروفها في كل احتياجاتها أنا هرعاك فيها وهدي لك الاحتياجات بتاعة الخدمة دي نرجع لموسى لما الرب قال لأخرج شعب بن إسرائيل من أرض مصر وموسى بنشوفه في الآخر أطاع وبعد كده حضر يا أبو كلابش حضر يا أبو كلابش أطاع موسى وأخرج الشعب وبعد كده جاء له ابني خيمة الاجتماع فأبني خيمة الاجتماع أنا هعرف إزاي أبني خيمة الاجتماع تعالوا نشوف الامكانات انا مش هسيبك لوحدك حطوا سفر الخروج 31 الايه 2 سفر الخروج 31 الايات 2 وقال الرب لموسى انظر قد دعوت بطل ايل ابن اوري ابنه حور من سبط يهوذا باسمه وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعتين أنا مش هسيبك لوحدك في الخيمة يا موسى مش هسيبك أقولك اعمل الخدمة دي وأسيبك كده لا أنا الرب لا أبيك مديون لأي شخص فقال له انظر قد دعوت بفل إيل ابن قوري ابن حور من ست يهوزة باسمه صراحة كلمة باسمه دي أنا وقفت عندها كتير حبيتها حبيتها كتير جدا أثرت فيها الرب يدعو الناس بأسماء بيدعوك باسمك عشان تخدم خدمة معينة مش بقول يلا يا ناس والموضوع و... و... منتهي بالنسبار لا دعاه باسمه انت كمان الرب يدعوك انت كمان الرب يدعوك باسمك لخدمة معينة انت لك اشتياق ولا لا عاوز فعلا تخدم طاقات الخدمة الرب حيدعوك بإسمك, باسمك في الوقت المناسب وخدمة مناسبة لشعب مناسب ويعطيك الامكانات التي تحتاج وليس هيثيبك وكانت هذه الخدمة التي أوكلها الرب الإله لموسى أعطاه امكانات بناء خيمة الاجتماع انظر ما تخافش أنا في واحد دعوت باسمه من صد يهوزة وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة قادي ربنا مش بيدي الخدمة ويسيبنا لا نشوف مع بعض في صفر صمويل الثاني حطونا الآية دي لو سمحت صفر صمويل الثاني أضحح 23 الآيات واحد واثنين نقرأ هذه الآيات المباركة في صفر صمويل الثاني فهذه هي كلمات داود الأخيرة وحي داود ابن يسى ووحي الرجل القائن في العلا مسيح إله عقوب ومرنم إسرائيل الحلو روح الرب تكلم به وكلمته عللت داء أنا تمسح وأنا صبي صغير وحلى علي روح الرب من ذلك الوقت قرأنا منذ قليل الكلمات الأولى التي قيلت في خدمة داود والآن نقرأ الكلمات الأخيرة وكيف يشهد داود عن عمل الله في حياته يقول روح الرب تكلم بي وكلمته على لسانه وأنا بشكر الرب الذي رافق خدامه وسكن فيهم وأعطاهم كلمة التي هي كنار بشكر الرب الذي كان أمين مع كل الخدام الذين أرسلهم لم يتركهم وإنما عضدهم وساندهم بقوة وبزراعه والآن نقرأ عن كيف أن داود يشهد أنه تكلم في كلماته في الخدمة الرب تكلم بي وكلمته كانت على لساني مهما كان حالك يرى الآخرون فيك صورة الله يرى الآخرون فيك شيء مميز أحياناً تكون ماشي في مكان كده وتبص في وش الناس وتقول إن الشخص ده عليه نعمة اكيد ده ابن المسيح وما يكونش مجرد تخمين تكون حقيقة ان الرب ينضح من خلالك الرب ينضح من خلالك متشاف من خلالك وده كلام المسيح ليروا أعمالكم الصالحة سيمجدوا أباكم الذي في السموات أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض ده كلام المسيح تعالوا نشوف مع بعض خادم رائع خادم مشهور في الكتاب المقدس الخادم الصامت حطونا كده سفر التكوين 41 38 38 لنرى هذا النوع من الخدام الرائعين الصامقين الذين يعمل معهم السيد الرب وبقوة فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله كلام عن مين كلام عن يوسف يوسف الصديق يوسف العثيف يوسف العثيف البار. هل نجد مثل هذا رجلاً فيه روح الله؟ لقد كان يوسف ينضح بنعمة الله أمام الآخرين هنلاقي فين شخص زي ده فيه روح الله مش هنلاقي أحباء المباركين احنا عايزين نحيا ذات الصورة عايزين كده عايزين ننضح المسيح على الآخرين وحتى ننضح المسيح على الآخرين علينا أن نأكل المسيح زي ما شفنا من شوية حسطيال وشفنا كمان إرمياء وشفنا يوحنى لقد أكلوا الكلمة الحية نقرأ في يحنى ثلاثة أربعة وثلاثين حطونا الآية به بشارة القديس يحنى ثلاثة أربعة وثلاثين عن المرسلين وأتكلم عن الذين لهم اشتياقات أن يرسلوا أيضا أختي الرب أيضا وسيرسلك بالخدمة التي تتناسب معك الطريقة التي تتناسب معك في يحنى 3.34 لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح مش بمكيال ما بيجيبش كده مكيال ويكيين لك لا مش بالقص يعطي بكرم الملك لأن الذي أرسله الله ما تخفش لما الله هيرسلك هيددي لك كلامه يتكلم بكلام الله يا رب أنا ولد لا تقول إني ولد لاني الى كل من ارسلك تذهب اليه فلو انا ارسلتك هديك كلامي ما تخافش لان ليس انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي فيكم مش ده وعد المسيح وعد المسيح وقال كده قال لهم لما يسألوكم ما تخافوش لان روح ابيكم سيتكلم فيكم لستم أنتم المتكلمين وعود كلها وعود مباركة وعود مقدسة في الكتاب المقدس يبقى لو أرسلك الله ما تقولش هقول ايه هخدم ازاي لا هيدي لك الإمكانات بتاعك الخدمة ما تخفش لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله ومش بميز الله يعطي ده بكيل ويسيب ده لا يعطي بسخاء جزيل في عطائه أيها الآية اللي حطها الأستاذ ركت فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به ما تشلش الهم ده حتى الكلام اللي هتقوله قدام الآخرين هيحطه لك على لسانك لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي فيكم يجد في الوقت الناس اللي اعتذروا عمل منهم أبطال معايا أنتو يا أخوة احنا خدنا الموضوع, الموضوع بالترتيب الناس اللي اعتذروا الأسبوع السابق أخدنا مجموعة من الأنبياء اللي اعتذروا اللي فيهم قال أنا ضعيف اللي فيهم قال أنا مش حقدر اللي فيهم قال أنا ولد اللي فيهم قال عيل هي أصغر عيلة في الفط التاعي كلهم بنشوفهم دلوقت قدامنا أبطال بذمتكم مش دا رجاء لينا مش دا رجاء لينا إحنا اللي شايفين نفسنا برضو أننا لا نستطيع ولا نقدر ولا ولا ألا يكون هذا الكلام سبب رجاء لينا؟ هذا الكلام ليس للخدام فقط يا عزيزي ولكني أكلم الخدام بالدرجة الأولى ولكن في حياتنا الروحية هذا الكلام أيضا مهم لأني لا أستطيع أن أحيا كمسيحي إن لم أتذوق المسيح وأعرفه وأشبع به ولكن بالدرجة الأولى للخدام أو الذين لهم اشتياقات أن يخدموا الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله والكل يعود لمجد المسيح حطونا رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع والآية 11 بطرس الأولى أنا مش هطول عليكم بطرس الأولى والآية 11 يقول كده الوحي الإلهي لينا إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين لو في حد فينا بيتكلم دي أقوال الله طالما خدم وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنحها الله كلام ده بصراحة يعذي ويفحم كل من يعتقد أنه يقدم خدمة لله المسيح مش نحتاجنا نحن الذين نحتاج المسيح وحينما نتكلم عن المسيح فهي قوة المسيح فينا أن نتكلم عنه ده إحنا مفروض ليل وانهار نبارك المسيح بس كده نقول له نباركك لأنك قدست قد وقتنا حينما أعطيتنا أن نتكلم عنك باركت ألسنتنا حينما سمحت لنا أن ننطق باسمك الاسم الأمجد الأعظم يسوع اسم الخلاص باركت ألسنتنا وأفواهنا وأزهاننا باركت بيوتنا حينما تردد في البيت صدى اسم يسوع في أرجاء بيوتكم اسم يسوع يبارك البيوت ألوها دلوقتي ألوها ما تخجرش لو كان معاك مراتك أو أولادك أو بناتك ألوها كلكم أولو يسوع خلوا الحطان تردد هذا الاسم المقدس فنحن نباركك من أجل كل لحظة يا سيد أعطيتنا أن نتبارك ونفتخر ونشبع بنطق اسمك المبارك فأي خدمة تخدمها من قوة يمنحها الله ليس بتقوانها ليس بقوتنا بد أن نركز على هذا الأمر أحبة الرب إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله يعني تقول كلام الله وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله يعني يثق أن القوة التي من الله هي التي تمنح المقدر على الكلام لكي الهدف ذجر لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين في الجزئية دي. حابد قبل ما أشكر الأحباء أقول لما حصل اعتداء في كرة القدم من يومين ثلاثة على اللعيبة المصريين الدنيا اتقلبت في مصر وشفنا مظاهرات في مصر وشفنا الاعلام تحول على طول في مصر وشفنا عمل حلقات في التلفزيون علشان يقولوا إزاي اللعيبة بتوعنا أو المشجعين بتوعنا يعتدى عليهم فانا دلوقتي بسال المسلمين اللي موجودين يا ترى هتعملوا كده في اللي انتم بتعملوه دلوقتي في اقباط مصر كل الاعتداءات اللي بتحصل كل يوم على الاقباط في مصر هل هيكون في اعلام ماشي يا استاذ طاهر انا انا بافتراض ان ده حصل وعملوا اللي عملوه هل هيكون في إعلام شجاع عنده ضمير هيطلع يتكلم عن اللي بتعملوه في مصر وفي أقباط مصر ولا هيكون عنديكم خنوع وتتبحوا ضميركم وتقولوا لا ما عشان ده الإسلام مش هنتكلم عن الإسلام ولا نكشف الاسلام. مش عيب عيب عليكم اللي انتو بتعملوه في المصريين في مصر اعتقد عيب كل هذه الامور سوف تكشف وكل الناس المتورطين سيكشفوا لو مش النهاردة بكرة ولو مش بكرة بعد بكرة والعالم كله شاف صدام والحبل يتحط على رأبته بيشنق أمام العالم ليس عند الله كبير والله لا يشمخ عليه ولو كنت فكرين أنكم أنتم محميين بقوة بشرية فالله أعظم من كل زراع بشري والذي يحدث في مصر مش هيمتهي كده بالسهولة اللي انتم فكرينه لا لأن الرب له وقت والرب له عمل الرب له وقت والرب له عمل والإعلاميين الموجودين معنا اللي دايماً موجودين معنا إذا كنتم صحفيين بتسمعوني للوقت أو إعلامين من التلفزيون بقولك كلمة وحدة يعني لما دخلت الإعلام دخلتوا علشان توصلوا الحقيقة للناس فإن خلاص استغنيتوا عن العهد بتاعكم علشان خاطر الإسلام يبقى يا خيبيتكم يبقى كلكم خيبين مش عيب عليكم أنه الناس بتتدبع في بلدكم ولا واحد فيكم عنده نخوة ولا عنده ضمير ويطلع يكتب يا خيبتكم اللي بتسمعوني دلوقتي وانا عارف انه في عدد منكم يا خيبتكم وزي ما بيقولوا في الصعيد كده يا عيب الشوم عليكم كل يومين دلوقتي في فرشوط اعتادوا على كم صيدليه حرقوها وبيضربوا في الأقباط وضربوا الأسف اللي هناك ليه يعني ليه يعني وفين القضاء في مصر أسوأ قضاء وأسوأ قضاء موجودين في المنطقة في الشرق هم القضاء المصريين يعيب عليكم يا قضاء مصر اللي قاعد يحكم لأجل الإسلام والفالح الإسلام طب ما أنا عارف دي مش أول مرة ما هي الكارثة إنها مش أول مرة ما هي الكارثة إنها مش أول مرة بس أنا بقول لناس الأمني اللي موجودين معانا اللي بياخدوا فلوس عشان يغطوا على الكلام ده كله أوعت في المسيح هيثيبك أو يسيب بيتك أو أولادك لا يا عزيزي زي ما أنت بتعمل كده زي ما انت بتعمل كده في اولاد المسيح المسيح مش هيسيب لا بيتك ولا اولادك ولا حياتك ولا هتعيش في سلام ابدا مش هتعيش في سلام وقناة الحياة مش هتسكت قناة الحياة هتفضل كده تصبح كل اعمالكم وكل الخيانة بتاعتكم لمصر كل الخيانة بتاعتكم لمصر هتفضحها كناة الحياة زي الأسبوع اللي فات البنات اللي انتو بتخطفوهم وبتاخد عليهم فلوس بتاخد عراس كامية بتاع الأمن بينطبق عليكم المثل بتاعكم حميها حرميها حميها حرميها الموضوع مش هيستمر الموضوع مش هيستمر كلكم ستقدموا للعدالة لا محل أو أعتذكر أنه ما فيش لا يا الله موجود يا إما سيقدمك أمام هو شخصيا الآن في حياتك في الجسد وإما أمام العدالة الإنسانية لأن الموضوع متصاعد ومتطورا أمين أنت أيها السيد الرب نحن نرفع أمامك كل الأسماء يا سيد الأسماء التي انتهكت أعراضها او فريتها أو ممتلكاتها ونرفع أمامك الأسماء التي هاجمت الأسماء التي ارتكبت هذه الجرائم نرفع هذه الأسماء أمامك أنت القاضي الأعلى الذي تحاسب كل القضاء وتحاسب كل الرؤساء وتحاسب كل المجرمين نحن نرفع أمامك الأسماء كلها ولنا ثقة أنك أنت العدل المطلق وعينك لا تنام وإن كانوا لضعفهم يعتقدون أن هذا الجبن والتجمع حول كنيسة أو حول شخص سيجعل منهم أمة أو شعب أو دين فأنت تقول لهم الآن أقوم يقول الرب أجعل في وسع الذي ينفس فيه نحن في اسمك نصلي وفي اسمك واثقين أنك تعمل وستعمل وأن الكل سيؤل لمجدك لأننا نسق أن كل الأشياء تعمل معا للخير لأولادك وكنيستك وشعبك في اسمك يسوع يا يسوع صلينا وفي اسمك أخذنا لأنك أمين وصادق ولك كل المجد أمين أشكركم أحباء المباركين الرب يبارك حياتكم بشكر تواجدكم وصلاتكم من أجلنا وبشكر الأحباء الأدمنس الذين دوني فرصة أتكلم في وجودهم وبشكر الأحباء الأدمن التكست بصورة خاصة من أجل حفاظهم على الروم وبشكر الأستاذ المبارك Only Way مرفوع دائما في صلواتنا الرب يباركك ويصمرك من وضعت هذه البذرة التي دمرت الإسلام مرفوع دائما في صلواتنا الرب باركك بشكر الأحباء اللي يتعبوا في التسجيل أخذ قلد مئير الأخ روماني الأخ سرياني كريستيان الأخ فشيشة الأخ أظمينة والأخ بطرس السرياني ربي يبارككم جميعا ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير واذكرون دائما في صلواتكم لإلهنا كل المجد إلى الأبد أمين ثم أمين